ذٰلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ آمَنُوا بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنْزِلَ مِن قَبْلِكَ يُرِيدُونَ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 رَأَيْتَ الْمُنَافِقِينَ يَصُدُّونَ عَنكَ صُدُودًا فَكَيْفَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ ثُمَّ جَاءُوكَ ثَُّ جَاءُكَ يَحللِفونَ بِاللههِ إن أَرَدنَا يَحْلِفُونَ بِاللههِ إن أَرَدنَا إِللا يِحسَانَ وَتَوْ فِي قاء أُل إِنْكََّينَ يَعلَمُ اللهَّهُ مَا فِي قُلوبِيم فَأَعْرِب عَنْهُم وَعِذْهُم فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ وَعِظْهُمْ وَقُلْ لَهُمْ فِي أَنفُسِهِمْ قَوْلًا بَلِيغًا وَمَا أَرْسَلْنَا رَسُولًا إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ جَاءَ كَ فَاسَْوْثَر اللهَّه وَاستَوثَرَ لَمُروَسُول لَجدد الله لَجدد الله, الله تَوابَ الرحيمَا فَلا وَرَبِّكَ لا يُؤمنِنونَ حتىَ يحَكِمكَ فيِي مَا شَجرَبَينهُم ثمَُّ لا يَجدوا ثمَُّ لا يَجد فيِي أَفُسِم حَج